كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. والإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأنتشركوا بالله مَا لم ينزل به سلطانا ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.